بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على مي يشاء من عباده على مي يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا أن أذرو أنه لا إله إلا أنا فاتقول خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها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 وزينته ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائرون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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ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 وترفلك مواخر فيه ولتبتقوا من قبله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواية تميد بكم وأنهار وسجلا لعلكم تهتدون وعلى ماته وذ النجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ألا ساء ما يزرون قد كَرَّ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمْ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائ اَيَّ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ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 ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنها.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 أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم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 الذين كفروا، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أن نقول لهكم.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 بمعجزين أو يأخدهم على تخوف فإن ربكم لراو رحيم الرحيل أو على تخوف فإن ربكم لراو ف الرحيل يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال إلى سجدة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 وقال الله لا تتخذوا إلهاينثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فأي يترهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله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 أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا من رزقناهم الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه, ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وريهم اليوم فهو وريهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلف فيه إلا لتبين لهم الذي اختلف فيه وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون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 نسقيكم مما في بطونه من دين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغ للشالبين ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخدون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون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 إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ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 119. ليستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مسلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء إيوه وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستحقونها يوم ضعنتكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين والله جعل لكم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 إنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينفرون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 انفسهم وجئنا بك شهيدا عليها الا وانزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحما وهدى ورحما وبشرا للمسلمين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 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا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 أَبِمَا صَدَّتُمْ وَتَدُوْحُ السُّوءَ أَبِمَا صَدَّتُمْ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَ الْقَلِيلَ إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبرون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 من عمّل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطة على الذين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 من الله فأذا قه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا.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 وبجهاله بجاهله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قالت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه جت وهداه وأهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة لا حنيفا أن تتبع من لا إبراهيم حنيفا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 ولئن صبرتم لهو قير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن, ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون